119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألهاكم التكاثر 111. حتى زرتم المقابر 112. كلا سوف تعلمون 113. ثم كلا سوف تعلمون, كلا لو تعلمون 110. لترون الجحيم 111. ثم لترونها عين اليقين 112. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم